فبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل ماذا بثوا أمذا؟ ثم فبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل ماذا بثوا أمذا؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق.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 قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا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 ذالك من, من آيات الله ذالك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو الم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 تلقف ولا يشيعن لكم أحدا إنهم إِذَّا إن ظَهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُ إِذَا أَبَذَ إِنَّهُ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 ويقولون سَرَاتٌ وثامنهم كَلْبُهُمْ إِنَّ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ إِنَّ قل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فلا تمار فيهم إلا مِرَاءً مراءا وَلا ولا مِنْهُمْ فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراءا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 وَإِنَّ يَسْتَرِي فُو يُغَطُّ بِمَا إِنْكَ الْمُهْلِ يَشْوِي الْمُوْجُ بِأَسَ الشَّرَابُ وَسَأَتْ مُرْتَفَقَةٌ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 أولئك لهم جنات وعدين تجري من تحتهم الأنها ويحلون فيها من أساور من فيها من أساور يُحَلَّونَ فِيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبٍ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق كين فيها على الأراء نعم الثواب وحسن مرتفقا نُمَّ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ قَفَّنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَهْوَةٍ إِلَّا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَوًا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 هُوَ اللَّهُ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَوْلَا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 السماء فتصبح أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له قلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمفق فيها وهي فيها وهي خاوية.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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَامًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ رَقَبَهُ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تذروه, تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا والبنون زينة الحياة الدنيا. والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. والباقيات الصالحات خير عند وَرَبِّكَ ثَوابٌ وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَاذِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَاذِر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 147- ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 148- ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا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 خذ المظلين عبده ويوم يقول نادو شركائي الذين زعمت فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم ما بقا ويوم يقول نادو شركائي الذين زعمت فدعهم فلم يس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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما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 فَلَمَّا جَاءَ وَزَقَهُ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَا أَنَا لَكَرِلَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّ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 bling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 أُحْدِثَكْ مِنْهُ ذِكْرًا فَأَنْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. فَأَنْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا.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 استطيعا ما يسر قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال لا تؤخذني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 أتى إذا بلغ مرّب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم.أتى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 وَأَمَّاٍ من أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَأَمَّاٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثم أتبع, سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى أتبع سببا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 وَتِنْ أَيَعْلَى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا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 خذوا عبادي من دون أولياء، إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا.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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي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 قاليدين فيها لا يبغون عنها حي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 إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا